نشمه هواء او على الاكرم هل <تصفيق> هوستيان وبعد اقدم اخي وعجيبي قادم اهل البير ذريه الزهراء سيستعيد السافل الرميت المستعجل شنو الموضوع ما ندري <تصفيق> يا نشمه هواء وتنفح على الاكرم ويا عاصفه موت تهب على الظلام كفك كف شف علي لو جرد السمسم يا المهجونهن الطريامك يا المهجونهن الطريامك يا المهجونهن الطريامك يا المهجونهن الطريامك ايش كثر عندك صبر وصبرت يا موعود او يا ما سهرت والنجم صار للفرج ساعة وترد تعود لابد للفرج ساعة وترد تعود وتصفح حسابك يا الغايب